الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأنت تبلي ونكي يا أماني دراني ورّي صلافة وندر دبر ورّي قارين يروا رمضان الوفو إنني قمداً يروا إنني أفقرقل ربين قلتاً يا ربي طاعة إذا كيتد لغشون ووفق جلني أقم معلم من الفضل لرب رحمة إساها قلوه أماني نذرى كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل عنهم أقنج أماني نذرى أني جاء يا رب رمضان نقه جلني يروغيستاني جلن حقا جاء يا رب نرى قبل جلني قلتاني من أبي كثير فاني رب الرحمة عساني قلوه يرى رمضان لفو دعائي قلتاً مال جداً اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلة أسكن جداً يا رب رمضان اتنكني رمضان اللي نافكني أقسم ما إسللنا يا رب جلني كلاسان جداً ومن الدراني يروكنك حدثن رب انسان اك الرجالته اك رب عباده انسان الراقه بلو في ديوان قبني ابي بكر بن ابي مريم رب الرحمه ايساها يقول وكجدو شيخ قتيت ان تنبر سيسا تورن انسان اكنا جرو حضر الشهر رمضان قد حضر مطهرن يوجين رمضانادو في وننا ماقلقل له في دوه يجدان حنا ما ولين جدره انبسطوا بالنفقه في هر قدرير فدا يتكيسوا عن قدن كننتوران وانها تضاعفوا النفقه في سبيل الله عز وجل اكنما قرار ربي جهادا في كننتيت دچانا ما تاتي جبادا كننت اجانجر رمضان خنا كيز نما همات عيسى يو كحملين عيسى قدتتي صدرك الان ارجتت يجرا نما جلال رمضان خنا دبلاتي رمضان خنا صومت يجرا رمضان خنا ايغتو يجرا نما يرمضان ني دوهي قبي Alkiisein isaaf kurfaayo yuj eebalti bareedduu eebalti gaari isa eebaludaaan Mar ififatee akka gaari si ta’a garagara soomuun dhaabbatuun qu’ana qaaraun dikrii rabbi waduun ishaa ara marbbiin karachuun sadqaakin nachuun to lamatti oooluudaaan namakanaaan qpatu jreedtu رب انس حامل كيس نل يس وجين حامل كيس يرمضان نا غون توفيقا ربي كه ناتين اسا صومني اسدا بتني جچون نعمغود دا ربن كه نمرت اول راي ليككم كواغا كنا ماذا قبصي فمن يجرم دوت دفتة إسان ثامتة ودور مدانة هنغهن هنقتل خناف ونن الرجرون نعمى بدوتنا بيكون الرجرات يا ذا يا الذي ما كفاه الزمد في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضاً شهر إصياني ورتلن وسبح فيه المجتهداً فإنه شهر تصبيح وقرآني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حياً فما أقرب القاصي من الداني حقنا جادايي جواري وايجي رمضانا كه خيري دلاجتو في دلي الرفورغو شيري بريدو باسن خناف نتي قرب البلا رمضانا غباجر غبني غببا دابل نيا قل قليفچونو برباچي مورثونو برباچي مورن نو دغادا و حبو كتادي سوران وان حراما گتو دال عادابدو سونغرتني فراجي تعرب بيت التججبات طولان رمضان انا انفيستي كو دو دا نيتو وانن انبي انفيستي كو دو بارباكي سجي رمضاناتي جين رمضاناتي جي اخيس استثمارا بولن انفيستي عزمت فتوكل على الله فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم يودبين جباتي Rabbi on omsani, uh, um, muratani, ja see ongi see, et sa Rabbi saanud. Santu ja sa oled saanud. Sa oled saanud. Imam خناتو ايسو مل کي سيي ري يو ربين دوغو اومسي الباقيات الصالحات اذلجنت نمتوكو يوم مرتفته خيري دلاغچو ربي نبدته ربي جزانا دبي اجچو ججباته عمري اسا سامچو يو وان سن اتكا ايه ربي نترغغاراجيتو ربيكن سبحانه وتعالى خيري لا يوجد ذلك يوجد رمضان أبائس أبائس أبائس أبائس رب خيري قدانوها أولم رب شعيم آن راها قبر إنما جاء رمضان تنوان سواء جاء ناعة القوفان سواء جاء شربا قد قرأ فقوتاني تندفتا أولا أقسيمة جاء رمضان جاء في تشيس ya nyato fit salpisani ibada ke sagurasani je riva ettin qufani miti jetu garin nama tallaja guthe kifi ni samartikartani taman ke jurtu waruma yatani waruma dugani san odontane rabbina anah ni warata adala gutu hatasis nyaato fduraguthe ero futura odo harreetti fi aninyaa ta harreetti fi ammo qoppe sagari odo sanin taane nyaata xeyriitti daabannu ka ibadaaraa ti nu gargaaru yota he gari rabbinoo anne hin oodin wardiigu حاغاما كقران ور قران, قرآن بين الليما قل والله هذه قل اودو رب الناس قل اودو اي رب الناس يقسم قل اعوذ برب الفلق ان فان ثاني ها ثبت ربنا هغر غارو ها ققو هو wa gootha yeddu ramadan ar rabu ar gatun ha rahmatullahi wa